ونتكلم الآن عن آداب قضاء الحاجة كما عنمنه المصنف رحمة الله تعالى عليه فصل في آداب قضاء الحاجة وهذا الفصل عقده المصنف لآداب التخلص أي الذهاب إلى الخلاء لقضاء الحاجة من بول أو غاق وهما أمور وهي أمور لا بد منها لكل كائن حي يعيش على الأرض من الإنسان وغير فالمعروف أخ الطالب أن الطعام والشراب يتحولان إلى فضلات يطرحها الجسم بعد أن يأخذ منها حاجته التي تفيده وقد شملت تعاليم الإسلام كل نواحي الحياة حتى قضاء الحاجة فقد أوجب على المسلم تطهير مكان خروج هذه الفضلات من بذنه وشدد في ذلك جريا على عادته في الدعوة إلى الطهار وآداب التخلي في الفقه الإسلامي مأخوذة من بعض نصوص السنة النبوية المطهرة ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومأخوذة من كذلك من الآداب العامة في الشريعة الإسلامية قال المصنف رحمه الله ندب لقاضي الحاجة جلوس ومنع برخو النجس. وتعين القيام واعتماد على رجل واستنجاء بيد يسريين وبلها قبل لقي, محل قبل لقي الأذى وغسلها بكتراب بعده وستر إلى محله وإعداد مزيله ووطره وتقديم قبله وتفريج فخذيه واسترخاؤه وتغطية رأسه وعدم اتفاته وذكر ورد بعده وقبله فإن فات ففيه إن لم يعد وسكوت إلا لمهم وبالفضاء تستر وبعد واتقاء جحر وريح ونورد وطريق وشق وظل وصل وبكنيث نحى ذكر الله ويقدم ويقدم يسراه دخولا ويمناه خروجا عكس مسجد والمنزل يمناه به الشرح يستحب لمن يريد قضاء الحاجة أن يكون جالسا ويتأكد الجلوس في الغارة لماذا؟ لأنه أقرب للستر ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته ومما يتعلق بالجلوس أنه يمتنع إذا كان المكان رخما كما لو كان مبتلا أو مطينا كذلك الحال إذا كان نجسا لأنه لو جلس فيه لأصابه الأذى وحينئذ يتعين عليه القيام ويحرم عليه الجلوس لألا يعلق بقياده شيء من النجاسات ومن المستحبات أيضا فيعتمال على رجله اليسرى والاستنجاء بيده اليوم والاستنجاء بيده اليسرى أما بالنسكة للاعتماد على رجل اليسرى فدليله ما روي حديث أما الاعتماد على رجل اليسرى فدليله ما روي عن رجل من بني مدلش عن أبيه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد على اليسرى وينصب اليمنى وأما الدليل على استنجاء باليسرى فحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم في فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه كذلك فإن الاستنجاء باليسرى يتمشى مع الآداب العامة التي تقضي لأن الأعمال التي تقتل التكريم والتزيين تتناول باليمنى أما الأعمال المضادة لذلك فيستحب بها التيسر. بمعنى أن الأعمال التي فيها مظهر من مظاهر التكريم يستحب للمرء أن يفعلها بيده اليوم أما الأعمال الأخرى التي ليست على هذا القدر من التكريم فلا بأس أن يستعمل فيها يده اليسرى ومن المستحبات كذلك أنه يندور قاد الحاجة أن يبل يده بالماء قبل أن يمس بها الأذى لماذا؟ لأنه لو مس, مس الأذى وقبل بلت بالماء فإن ذلك سيكون الأي لتخلصها من رائحة الأذى ولو مس بها الأذى قبل أن يبلها بالماء فإن الرائحة ستكون لصقة بها لصوقا من الصعب زواله ومن المستحبات أيضا أبناء الطلاب الله أن يغسل المتخلي يده بالتراب بعد انتهائه من الاستنجاء أو يغسلها بالرمل ونحوه مما يقلع الرائحة والمراض بالغسل هنا دلكها بالماء أو بالرمل، وهذا إذا لم يكن بلها أولا قبل ملاقات الأذى وإلا فلا يتوقف الغسل على التراج من المستحبات أيضا الاستثار وعدم كشف العورة قبل الوصول لمحل الخلاء وهذا يقع فيه بعض الناس كثيرا فالصواب أن لا يكشف المرء عورته إلا إذا وصل إلى المحل الذي سيقوم فيه بالتخلق ومن المستحبات أيضا أن يقوم الشخص المريض الخلاء لإعداد ما يستنجي به أو يستجمر من ماء أو حجر لأن لا يحتاج له أثناء الحلاء فيتكلم وأقل ما يحتاجه حجر واحد وأعلاه سبعة أحجار فإن حصل الإنجاء بحجرين أتى بالثالث وإن حصل بأربعة أتى بالخامس وهكذا إلى أن وصل إلى الثامن فلا ينبغي له أن يأتي بالتاسع لأن غاية الاتيان تنتهي إلى السبعة ففي الوضع العادي يصل إلى عدل نوتر أما في إذا, إذا تجاوز ذلك فهذا يعد من التكلف قال صاحب الكفاف ثلاثا أو ستا أو سبعة ندبا وعن إيتاره اختر شفعة إذا دار الأمر بين أن يستنجع المرء بحجرين أو يستنجع بحجر واحد فالأفضل أن يستنجع بحجرين لأن المبالغة في الإبقاء أولى من الوترية وهذه المسألة أخي الطالب شبيهة لمسألة التكفي بمعنى في مسألة الكفن إذا دار الأمر بين أن يكفن الميت بخرقة واحدة تلف عليه لفا بين أن يكفن بثوبين فالأفضل الشفع دون الوتر أي الأفضل لللفتين وتقديما لجانب ما كان أبلغ في السدر وسيأتي ذلك في الجناز ونزيد هذه الصورة توضيحا فنقول أننا هنا أمام أمام أمرين أمر هو استحباب الوتر وأمر والحرص على الإنقاء فإذا تعرض الاستحباب الوطري مع الإنقاء فيفضل العمل في مسألة الإنقاء أكثر بمعنى يحرص على الإنقاء أكثر من حرصه على مسألة الوطري والدليل على وطرية المجيد قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم لحاجته فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزيه ثم تعالوا معنا لترى أن الاستفادة من البول الغاب ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها جدا فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهم ليع... ما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة مرطبة فشقها نصفين فعرض في كل قدر واحدة قالوا يا رسول الله لماذا فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما يخفف عنهما ما لم ييبس وهذا الحديث رواه رواية لا يستتر من بوله وهناك رواية لا يستنزه من بوله وهناك رواية لا يستبئ من بوله رواية الاستفار تشير إلى مسألة ستر الإنسان نفسه عند التبول ورواية الاستبراء أو رواية الاستنزه تفيد إلى ضرورة تنظيف محل التبول جيدا وفي هذا الحديث فائدة طيبة أبناء الطلاب أرى من واجبي أن وضيفها تعليقا على هذا الشرع العلماء تحدثوا في مسألة الحكمة من عذاب هذين السنفين في القبر خاصة ولهم فيها كلام طيب من أبرز هذا الكلام أنهم قالوا إن الحقوق يوم القيامة عند الله عز وجل على قسمين حقوق الله تعالى وحقوق العبد هو حقوق العباد حقوق الله تعالى أول ما يقضى فيها يقضى في الصلاة وحقوق العباد أول ما يقضى فيها يقضى في الدماء فالإنسان في مسألة الصلاة فيما يتعلق بحقوق الله إذا لم يستبرئ من بوله جيدا أو يستنظف من بوله جيدا لأدى ذلك إلى عدم وضوئه التام وأدى ذلك إلى عدم الصلاة التامة لأن الصلاة شرط صحتها الطهارة كما نعلم فالله سبحانه وتعالى يريد للإنسان أن تكون صلاته كاملة أن تكون صلاته كاملة صحيحة حتى يؤديها على الوجه الذي أمره الله عز وجل به فعذب من أجل ذلك صاحب عدم الاستنزاه من البول. وذلك رجوعا إلى القصد فعدم استقرائه أو استمزاهه الجيد والذي أدى به إلى فساد فهذا في مسألة حقوق الله أما في مسألة حقوق العباد فالمعروف أن النميمة هي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد هذا هو المفهوم المشهور للنميمة نقل الكلام بين الناس أو من شخص إلى شخص على جهة الإفساد الإفساد هنا يؤدي إلى فتن تقع بين الناس تؤدي بهم إلى التشاحن والبغضاء فتصل بهم إلى حالة القتل والجروح ونحو ذلك فأول ما يقضي الله عز وجل يوم الكيامة في حقوق العباد يقضي في الدماء يقضي في الدماء فكان الرجوع إلى الأصل والسبب الذي تسبب في هذه الدماء هو الأطبط وهو الأشد على من يسعى بالنميمة بين الناس ولهذا عذب هذان الشخصان في قبره وثبت من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه والعياذ بالله ومن المستحبات أيضا تقديم القبل في الاستنجاء على الدبر نعنى أن يغسر المرء قبله أولا ثم ينتقل إلى الدبر إلا في حالة من اعتاد قطر بوله إذا مس الماء دبرهم وهذه حالة مرضية والمعروف أن التشريعات أن الأمور التي شرعها الله عز وجل شرع على الأصل العام وهو سلامة الناس من الأمراض وشرع لذوي الأمراض أحكام تخفي هذه الأحكام جاءت على خلاف الأصل فإذا كان المرء الذي سيستنجي مقدما للقبله أولا سيضر بالماء فلا بأس أن يعكس ويستحب للمتخلي كذلك تفريج الفقدين أن يفرج بينهما لماذا؟ لأن ذلك أيصر لخروج ما يراد إخراجه أيصر لخروج البول والغائط. مما يعني حيث ينشأ عنه ساعة النهر كذلك يستحب له الاسترخاء كما قال المصنف واسترخاؤه يستحب له الاسترخاء قليلا حال الاستنجاء الاستجمار، لألا تبقى النجاسة بين قياد الدور ويكره أن يسترخي بشدة لأن ذلك يؤذيه ولا ينقبض لأن لألا ينقبض المحل على ما فيه من الأذى فيؤدي ذلك لبقاء النجاسة فيه وربما كان انقباض المحل على شيء من النجاسد ثم بروزه بعد ذلك يعد ناقضا للطهارة أو مجيبا للشك في نقضها لاحتمال خروجه من النخرج بعد الوضوء وهذا يوجب نقض الطهارة قلت والكلام هنا للمحاضر تعليقا على ذلك إن في مسألة الاسترخاء أيضا وتفريج الفخذين فائدة تلبية ينشأ عن ينشأ حيث ينشأ ذلك استراحة البدن وإمكانية خروج الأذى منه بطريقة أيسر وأض وأسهل وعدم لحوخ الأذى الشخصي وهذه الفائدة يشير إليها الأطباء أحياناً وجرّبها الناس ووجدواها أفضل. ومن المشتبهات كذلك ثقوية المتخلي رأسه وعدم التفاته وعدم التفاته أما التغطية ففيها استحياء من الله عز وجل واستحياء من الملائكة وفيها فائدة أخرى ثبية أشار إليه بعضهم وهو أنه أن أن التغطية ينشأ عنها عدم علوق الرائحة الكريهة لنسام الرأس. نسام الرأس. فنعرف وهذا الكلام يعني ذكره صاحب سراج السالك ومجاهد في شرح من ناحية جلي. وقلت ولا هذا بالفعل لأن هذه قاذورات التي تخرج من البطن ترتفع منها غازات ربما أضرت برأس نسام. وما أجمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم حيث ورد عنه أنه كان إذا دخل الخلاء غطى رأسه وإذا أتى أهلاه غطى رأسه أي إذا جامع أهلاه غطى رأسه حياء من الله عز وجل وحياء من الملائكة وأما عن استحباب ترك الاجتفاة فحتى لا يرى ما يشغله أو يحرجه أو يشوش عليه فيقوم قبل انقطاع الخارج الخارج وتتلوث السيع ثم أن كثرة الالتفاق في الوضع العادي أخي طالب ليست من المرؤة في شيء فإذا كان المرء جالسا لقضاء الحاجة فلا يلتفت أصلا إلا لضرورة ملحة ومن المستحبات أيضا قبل دخول الخلاء وبعده الاتيان بالذكر الواردي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهناك ذكر ورد قبل الخلاء وما روي من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخباث أما الذكر الذي يستحب قوله بعد الخلاء فهو ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك وعن نسيان أذكار الخلاء قال المصنف فإن فات ففيه إن لم يعد وبعناه أنه يندب للمتخلي أن يأتي بذلك الذكر فإن فات وقت, وقت الاتيان به فليأتي به إن لم يعد لمكان الاستخلاء كالصحراء والموضع الخارج فلا يأتي بما فيه ذكر الله وسط الحماد أو لا يأتي به أيضاً وقد أعدى شيئاً للخروج فلو بدأ شيء وقد ظهر شيء في الخروج فلو بدأ شيء في الخروج فلا يأتي بما فيه ذكر الله بمعنى أنه إذا بدأ الخروج شيء من البدن فلا يذكر الله عز وجل حيني قال صاحب الكفاف يحرم ذكر الله في أواني خروج الأحداث من الإنسان وحال الاستبراء في كل محل متقدر وبعض الكل أحل ومن المستحبات قضاء الحاجة أيضا السكوت إلا لشيء عارض أو مهم فيندوي المتخلي أن يسكت عن الكلام ويقره الكلام إلا إذا كانت هناك حاجة مرحة جدا تقتضي الكلام فلا حرج عليه في نائذ ككونه يطلب من شخص الاتيان بحجر يدير للأزأ أو الاتيان بماء يستنجي يستنجر وهناك حالات قد يجب فيها الكلام كما لو كان بخوف فوات نفس كإنقاذ أعمى من سقوطه في بئر أو اشتعال نار أو غيرها أو فوات شيء له بال أو له قيمة والأصل في عملية التخلي وقضاء الحاجة السكوت أو أن السكوت مستحب ويقع بعض الناس في خطأ كثير وهذا يقع عند أهل البادية وأهل الريف كثيرا حينما يخرجون إلى الخلاء في جماعات أحيانا سيتحدثون ويحلوا لهم الحديث هم يقضون حاجتهم وذلك مخالف بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومخالف في ذات الوقت المرؤة التي ينبغي أن يكون عليها المسلم والدليل على مسألة السكوت ما روى مسلم وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنه, عنه عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه ولا شك أن رب السلام واجب كما نعلم بقول الله تعالى وإذا حييت بتحية فحي بأحسن منها أو ردواه فما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام على الرجل فهو على حاله وعلى هذه الحال فنعلم أن الكلام في ذلك لا ينبغي من باب أولى وإنما طلب السكوت عند قضاء الحالات لأن ذلك المحل مما يطلب ستره وإخفاءه والمحادثة تقتضي عدم ذلك وبناء على ذلك لا يسلم على أحد ولا يرد السلام ولا يحمد إذا يحمد الله عز وجل إذا عقص ولا يشمتوا عقصا لأن ذلك كله مما يتضمن ذكر الله عز وجل وهناك أشخاص أخي الطالب نص العلماء على عدم السلام عليه نظمهم بعض العلماء في قوله على المؤذن والمقيم والملبي واطئ وسامع لمن خطب والقادر الحاجة يكرم السلام ترد الآخرين لو بعدت التنام ورد الأولين قطعا يلزم انفرعوا وبقي المسلم ومن المستحبات أيضا أنه يندب المتخلي إن كان في فضاء من الأرض أن يبحث لنفسه عن مكان منخفض من الأرض ليستفر فيه وينذب له أن يبعد جدا عن الناس بحيث لا يسمع ما يخرج منه، وما تشم له رائحة قال صاحب الكفاف ندب نقاص التبرز النوى بحيث لا يسمع ما منه زوى أي لا يسمع منه صوت وروج ريح أو نحو ذلك ودليل ذلك ما روي من حديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكان لا يأتي البراز حتى يتغيّد فلا يرى لا يراه أحد وهذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا إياه بقوله وبفعله ومن المستحبات كذلك اتقا جحر لمعنى أنه على على البتقل أن يتقي الجسور والشقوق والأحافير التي في الأرض ونحوها لما يروي من حديث عبد الله بن سرجس قال إن النبي إن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في جحور قالوا للقثادة وما يُكره من الدوّر في الجحِي قال قالوا قال إنها مساكن الجن ولأنه لا يأمن أن يكون فيه حيوان يرسب أو يكون مسكنا للجني فيتأذى بهم وقد حكى حك بعض بعض حكى بعض كتب السيرة أن سعد بن عبادة سيد الخزرج بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتا فسمعت الجن تقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهم فلم نخطئ فؤاده ويروى ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده ومن المستحبات ايضا اجتناب الريح فلا يكون في اتجاه الريح لأنه لو اتجه لها سينعكس عليه سينعكس عليه بوله ويتنجس ثوبه ويتنجس بدنه كذلك يستحب للمتخلص تناب موارد الناس وطرقاتهم وأماكن ظله لئلا يتأذى الناس بتلوث النجاسات ويكون سببا في اللعن والصق وقد ورد في حديث أبي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقل لعانيني قال وما اللعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلّى في طريق الناس أو في ظلم. ويستحب كذلك اتقاء المكان الصلب، خشية أن يتطير عليه الدور وينعكس على بدنه أو على ثوبه. فلا يتخلّى في عكس ريح ولا يتخلّى في مكان صلب. ومن لا يستحب أيضا لمن أراد الذهاب إلى الخلاء أن لا يستصحب معه ما فيه ذكر الله. ومن أراد الدخول إلى الكنيف ال مثلا فعليه أن ينحي كل ما كتب فيه اسم الله عز وجل يطلق عليه الكنيف ويطلق عليه حمام ويؤهد كل بلد مسمى في هذا الإطلاع ودليل ذلك ما روي من حديث أنس رضي الله عنه عن ربي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتما وتقول وما في ذلك الحديث وماذا في ذلك الحديث من مسألة نزع الخاطب قلنا لأن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان منقوشا عليه اسم الله عز وجل ومن المستحبات كذلك أن يقدم المتخلي يسراه إذا دخل الخلاء وإذا أراد الخروج قدم يمناه وهذا بعكس الدخول للمسجد حيث يندب له أن يقدم اليمنى دخولا وليسرى خروف وفي هذا حكم أخي المسلم في المسجد فيه تكريمة لليمين في الحالتين تكريمة لها لتكون أول داخل من المسجد حتى تحصل لها الثوات وتكريمة أخرى لتكون آخر خارج من المسجد فتكون أقرب إلى المسجد وهذا بعكس الخلاء الخلاء فيها تكريم لليمنى أن تكون آخر داخل وأول خارج أما بالنسبة للمنزل فيندب التقدم في الدخول والخروج وهذا كله لعموم استحباب التيامن في مكان من دار التكريم واليسار للعكس وجاز بمنزل وطء ودول مستقبل قبلة ومستدبرا وإن لم يلجأ وأول بالساتر وبالإطلاق لا في الفضاء وبستر قولان تحتملهما والمختار الترك للقمرين وبيت المخص هذا من جزء من كلام المصنف رحمه الله تعالى يشير فيه إلى مسألة استقبال القبلة حال البول والغرب فيقول في, في مسألة استقبال القبلة في المنزل عند الواقع وعند قضاء الحاجة من كان في المنزل يجوز له الواقع مستقبلاً قبلة أو مستدبرها ويجوز له البول مستقبلاً لها أو مستدبرها إذا اضطر إلى ذلك لأن كان المكان الذي هو لا يمكنه أن يفعل ذلك إلا في حال استقبال القبلة أو مستدبرها بل بالغ بعضهم فقال وإن لم يلجأ إلى ذلك أي إذا من يضطر إلى ذلك فلا حراج فيه أين والدليل حديث ابن عمر لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت النه فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستق على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجتها والحكمة أخي الطالب في مسألة عدم استقبال القبلة أو استقباله والتكريم والتشريف التي تحوطه الشريعة الإسلامية بالقبلة والقبلة لها مكانة كبيرة في الإسلام ولها أحكام واسعة شرعها الإسلام تدو في واجبات أو مكروهات أو محرمات ونحو ذلك من ذلك ما ورد هنا في مسألة عدم جواز في مسألة فرها في مسألة استقبال القبلة أو عدم استقباله أما في الخلاء أما في غير في الخلاء الكراه، وفي غير الخلاء مع وجود الساتر كالجمران والهوائق لا لسه ذلك وما ناقول مصنف وأول بالساتر وبالإطلاق أن من المالكيين من أول جوار استقبال واستقبال قبلي بالدولة الله و استقبالها لما بأن يكون هناك ساتر بين المتخلي وبين قب وهذا إذا كانت في المنزل وهناك منهم من فقهائهم من أجاز ذلك مطلقا ولو لم يكن هناك سافر بينك وبين القبل وذليل كراهة أو عدم استقبال القبلة في الخلاء حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدهم الغائطة فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره شرق أو غربوا ومعنى قول المصنف وبستر قولان تحتملهما أنك إذا كنت في الفضاء وكان بينك وليل قبلة سابق فلا مانع من أن تستقبلها بالغاية أو تستبرها به عند آه العلم خلافاً لمن منع ذلك مطلقا حتى وإن كان هناك سابر والمعتمد في المذهب الجواز ويستذل للمانعين بحديث أبي أيوب الأنصاري الذي رواه الذي تقدم ذكره وفيه النص المتقدم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبلوا القبلة ولا يوليها ظهره شرقوا أو غربوا قال أبو أيوب فقال الشام فوجدنا مراحلة قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر ففي هذا الحديث دليل للطيفة الأولى التي ترى عدم جواز استقبال القبلة بالبول أو الغائط حتى ولو كان المرء في الحنان أي لو كان عنده سافر وأما المجيزين فدليلهم ما رواهم الشيخان من حديث عبد الله بن عمر المتقدد فقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته وهذا من القولان محتملان أو تحتملهما مدونة وقد اختار الإمام اللخمي الترك ترك استقبال القبلك بالبول أو الغارب أو استدارها بهما حتى ولو كان هناك سفر ولا يقرأ المتخلي الاتجاه نحو الشمس والقمر أو نحو بيت المخلص لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي ينتهي ثم شنع المصنف يتكلم عن مسألة الاستبراء فقال ووجب استبراء باستفراغ أخبثيه مع سلت ذكر ونتر حفا وندب جمع ماء وحجر ثم ماء وتعين في مني وحيض ونفاس وذول امرأة ومنتشر عن مخرج كثيرا ومذيء بغسل ذكره كله ففي وبطلان صلاة تاركها أو تارك كله قولان ولا يستنجى من ريح حكم الاستبراء وصفته. يجب على المتخلي الاستبراء والاستبراء معناه طلب البراءة من النجاسة أي طلب التخلش منها ويكون ذلك كاستفراغ الأغبثين أي القبل والدبر واستفراغهم يتم بكيفية لا بد منها حتى يتأكد من الغروج أو حتى يتأكد من أقاق النهار ويكون ذلك المسكة للرجل بسنة ذكي ونتره نطرا خفيفة لأن التقوية أي تقوية النطر تؤدي لعدن القطاع البولي من الذكر لأن المحل قد ترى إلا من سلط ونطر بقوة أعطى البلد والعداوة وترتخي عروف وتضعف مثانته فلا تمسك البول ويصير سالسا وحد السلط والنتي على برض من قطاع المادة ولو بمعضل أما عن وصف ذلك من نسبة فهو أن تقوم المرأة بالضغط بيدها أو براحة يدها على عانتها أعلى منطقة التبور وهناك استبراء للرجل وهناك استبراء للمرأة كل على حسب تكوينه وتكوين جهازه الذي وهبه الله عز وجل إياه ودليل الاستبراء ما تقدم من حديث مرور النبي صلى الله عليه وسلم بالقبرين اللذين يعذب فيهما أصحابهما وصاحبهما، وفي رواية منه كان لا يستبرئ من بوله، أو وفي رواية كان لا يستنزه من بوله. وعن فائدة الاستبراء يقول الإمام العدوي في شرحه في حاشية على شرح فروشي. إنما وجب الاستبراء اتفاقا لأن المبيه يحصل الخلوص من الحدث المنافي للطهارة منه، التي هي شرط من غير قيد اتفاق ويستحب للمتخلي أيضا الجمع بين الماء والحجر وذكر مصنف هذا مع أنه لم يثبت عن المبيه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بجمع الماء والحجر أي استعمال الماء واستعمال الحجر معه بل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضلية الاستنجاء بالماء دون الحجر وأن الحجر يحل محل الماء إن لم يوجد يقدمنا والدليل على, مسألة على هذه المسألة حديث أنس المالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل القلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة هيستنجي بالماء إداوة من ماء يعني إناء فيه ماء وعنز هنا بمعنى عصاه ورد في بعض الكتب أنه كان يركزها أمامه صلى الله عليه وسلم يتخذها ساترا وإن كانت لا تحجب سيئا إلا أن اتخاذ السطرة أو السطر هو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حالات يتعين فيها لست يتعين فيها الاستنجاء بالماء ذكر المصنف هنا عدة حالات يتعين فيها على المرء أن يستنجي بالماء معروف أن الاستنجاء يتم بالماء ويتم بالأحجار فمن هذه الحالات التي ذكرها المصنف لا ورقة حوله ه ورا في قول المصنف وتعين يشير الى ان وتعين في مني وحيض ونفاس قد اول لمراه ومنتشر عن مخرج كثيره معنى كلام المصنف أن الناه متعين متعين في بعض المواضع ومن تلك المواضع وروج المي إن غسل محله للناه واجب ولا حتى ولو كان الفرض التيمم إلا لمن وجد لديه عذر يمنعه من وجود مستعمل وكذلك محل الحي لا يكتفى فيه أو لا يكفي فيه إلا الرش بالماء، وكذلك محل دم النفاس فلا يكفي فيه المزيل بغير الماء، وكذلك بول بالنسبة للمرأة. وكذلك ما كان منتشر عن المخرج كثيرا أي عن مخرج القبر أو الدبر وهذا يتأثى في حالات البوض الكثير أو حالات مرض الإسهال والعياذ بالله حيث ينشأ عنه تطير القادرات حول مخرج القبر أو مخرج الدبر والمراد بذلك في الدبر ما لان منها والمراد في القبر ما تجاوز ثلثي الكامرة يعني المراد تحديد تحديد نسق الانتشار انتشار الغائط حول المنطقة اللي حول في مدخل الدور وانتشار ذلك على سطح كاميرا الذكى اشتراط النية ما سبب اشتراط النية لغس النجف فتقدم الحديث عن النجف في ذلك. وقدم الحديث عن المذي من حيث الطهارة أو النجاسة لما اختلف في أن استيعاب الذكر بالغسل هل هو تعبدي فيفتقر لنية أو معلل بقطع مادة المذي هو كغسل النجاسات لا يفتقر إليها أشار المصنف إلى الخلاف في ذلك بقوله في النية وبطلان صلاة تاركها أو تارك كله قولا وقال المصنف ولا يستنجى من ريا ولا يستنجى من ريا يعني في مسألة اشراق النية اختلف هل تجب النية في غسل الذكر من المات أو لا تجب فعل القول بالوجوب لو تركها مع سلامه كلهم، فالتبت الصلاة لترك واجب أولى، وكذلك لو ترك غسل ذكره كله، واقتصر على محل الأذى سواء مع سلامه بنية أم لا. فقيل تبطل، وقيل لا تبطل، مراعاة للعراقيين القائلين بالاكتفاء بغسل محل الأذى. ولماذا أخص الذكر هنا بالذكر؟ دون المرأة. نعنى أن المرأة تشارك الرجل في ذلك، أي تشارك الرجل في عملية خراء الحاجة. خصا الذكر بالذكر هنا. وإن كانت المرأة تشارك الرجل في ذلك، أنه يغسل منه جميع الذكر، أما المرأة فهي تغسل محل الأهل. النعنى، النعنى، الله أن استمجال الرجل غير استمجال المرأة. استنجاء الرجل لابد فيه من غسل ذكره كله أما استنجاء المرأة في فيه غسل محل أباه قلت والكلام هنا للشارحة والراجح هو وجوب العمل بالنية في غسل الذكر من المدين لعموم حديث إنما أعمال بالنيات من عصلوا بغير نية بغير نية فلا يجزئه هذا الغسل قال الناظم معنم الذكر بالغسل لدى مذية لصحة الفعل اهتدى وفقا إذا نوى وإن لم يغسل شيئا ففعله بوفق أو بطل. والخلف مستوى إذا بعض غلى نية أولا أولا وإن كلا فلا وإن كلا فعلا وإن كلا فعل والخلف مستوٍ إذا بعض غلا نية أولا أولا وإن كلا فعلا من غير نية جرى قولان وصحح رشحان بلا ركاني وهذه لبعضهم ابيات بقوله وما اقتضى نظم من رجحاني صحتها رد بلا بهتان ومعنى قول المصنف ولا يستنجى من الريح أنه لا يشرع الاستنجاء من خروج الريح بل الاستنجاء مشروع من البول أو الغاب ودليل ذلك وهذا نص كلام الإمام مالك رحمه الله كما أشار إلى ذلك صاحب الكاج والإكليم ودليل ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من استنجى الريح وهذا الحديث أنقر بعض العلماء المعاصرين أنه موجود في الماء في في النعاجم أو كتب السنة المشروعة وووارد في كتابي في الدوش في الدوش من ثور الخطاب وضعفه الشيخ الأبانى رحمة الله تعالى عليه وجريا على العمل به فقد يتساءل المرء. من هل الناهي هنا على سبيل الكراهة أو على سبيل المال والريح طاهر كما صرح به بعض علماء المالكي ما ينشرع الاستنجاء به وما لا يفرع ذكر مصنف هنا طائفة من الأشياء تصبح الاستنجاء وأخرى لا تصلح لاستنجاء نظراً لحرمتها أو نظراً لمكانتها أو نظراً لما تجلبه على الإنسان من ضرر فقال المصنف رحمه الله وجاز بيابس طاهر منقن غير مؤذ ولا محترم ولا مفتلن وأجس وأملس ومحدد ومحترم من مطعوم ومكتوب وذهب وفضة وجدار وعظم ورواث فإن أنقذ أجزأتك اليد ودون الثلاث شرح كلام المصنف رحمه الله يجوز الاستنجاء أولا واحد يجوز الاستنجاء بكل يابس طاهر منقل هذا هو قصد فلا بأس أن يستجمر المر بغير الماء بشرط أن يكون ما يستجمر به أو ما يستجمر به المر يابسا من حجر أو عود أو من ديل أو نحو ذلك أو قطعة قماش أو نحوه وبشرط أن يكون طاهرا فلا يستجمر بشيء متنجس أو شيء نجس كالقابورات الجاثة ونحوها وبشرط أن يكون منقيء فلا يستجمل بشيء أملس يعمل على تلبيد النجاسة وبشرط أن يكون غير مؤذن فلا يستنجي بالحاد للخشي لأن ذلك يضر. فتجد هنا يا أخي المسلم فتجد هنا أيها الطالب الكريم أن الشرع يحرص على سلامة الإنسان، مما يدل كما يحرص في ذات الوقت على طهارة بدنه، فيجمع في النعيم بين ما يبر بالبدن وبين ما لا ينشأ عنه من قائم كذلك ينبغي على المرء أن لا يستجبر بشيء محترم من مكتوب أو مطعوم أو ذهب أو في الضفر. لأن هذه الأشياء مما يستعملها الإنسان استعمالا نافعا ويخطب في ذلك البعض حينما يضم أن قطع الخبز المقار أو بقايا طعام الجافة المقار تصدق الاستجاب أو تصدق الاستجماع فيفعل ذلك بها والبعض قد يصل به الحال إلى أن يقططع شيئا من الزرع في الحقول ونحوها مما أنعم الله تعالى به على الناس يقططع شيئا من الزرع ويقوم بالاستجمار به كثمرة من الثمار أو ورقها أو نحو جار وهذا سوء تعامل مع نعم الله عز وجل التي قدرها هذا